فَلَمَّا جَاءَ أَسُلِي مَنَّ قَالَ أَتُمِدُّنَي بِمَالٍ وَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْأَتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يُرْجِعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتَهُمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين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 كريم. قال نكروا لها عرشها ننفر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنه كانت من قوم الكافرين. قيل لها دخل الصرح. فلما رآته حسبته لجته وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.